فإن قتل استشهد وإن بقي فذلك الذي يضحك الله إليه ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضا فاسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واسفتها القرآن فذلك الذي يضحك الله إليه يقول انظروا, عبدي انظروا إلى عبدي قائما لا يراه أحد غيري قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله من سعود رضي الله عنه أنه قال رجلان يضحك الله ليما الحديث فذكره بنحوه فصل الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب ختم القرآن وهذا لأن المحل محل دعاء وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقب الختم فقال في رواية أبي الحارث كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله فولده فقال في رواية يوسف ابن موسى وقد سئل على الرجل يختم القرآن فيجتمع عليه قوم فيدعون قال نعم رأيت معمر يفعله إذا ختم فقال في رواية حرب أستحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو وروا ابن أبي داود في فضاء القرآن عن الحكم قال أرسل إلي مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة أرسلنا إليك أن نريد أن نختم القرآن وكان يقال إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن ثم دعوا بدعوات وروا أيضا في كتاب علي بن سعود أنه قال من ختم القرآن فله دعوة مستجابة وعن مجاهد قال تندب الرحمة عند ختم القرآن فروى أبو عبيدة في كتاب فضائل القرآن عن قتادة قال كان بالمدينة رد رضي يقرأ القرآن من أوله إلى أخره عند أصحاب الله فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يضع عليه الرقباء فكان إذا ختم فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فشهده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 قال عباس بن عبد العظيم وكذلك أدركت ذات البصرة وبمكة ويروي أن المدينة في هذا أشياء وذكر عن عثمان ميعفان. وقال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله فقلت أختم القرآن أجعله في التراويح أو في الودر قال أجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين قلت كيف أصنع قال إذا ترات من قراء من آخر القرآن سوف يديك قبل لا أن ترجع ودعونا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت بما أدع قال بما شئت قال ففعلت كما أمرني وهو خلفي يدعو قائما ويرفع يديه وهذا إذا كان من آكد مواطن الدعاء وأحقها بإجابة فهو من اكد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصل الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه, عليه وسلم يوم الجمعة وقد تقدم فيه حديث أوسي بن وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي بن الصلاة في كل يوم الجمعة فإن الصلاة أمتي تعرض علي في كل يوم الجمعة فمن كان أكثرهم علي الصلاة كان أردهم مني منزلة صلى الله عليه وسلم ووزبيهقي وقد تقدم وهو أيضا عن ابن أم أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي الصلاة وفيه إسماعيل بن رافع قال يعقوب السفial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 قال غفر لي قيل بماذا؟ قال كنت إذا كتبت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت صلى الله عليه وسلم وقال سفيان بن عيينة حدثنا خالد صاحب الخلقان قال كان لي صديق يطلب معي الحديث فمات فرأته في منام عليه ثياب قد يدول فيها فقلت ألست كنت معي تطلب الحديث؟ قال بلى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 فقال لي قائل يقول لك بما في كتاب الرسالة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلت فكيف ذلك قال وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذلك به الغاتلون قال فلما أصبحت نظرت في الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب أنبأنا بشرى بن عبد الله الرومي قال سمعت الحسين بن محمد بن عبيد العسكري يقول سمعت أبا إسحاق الداربية المعروفة بنهجل يقول كنت أكتب الحديث في تقريدي للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فكأنه قد أخذ شيئا مما أكتبه فنظر فيه فقال هذا جيد فقال عبيد الله بن عمر عدثني بعض إخواني ممن أثق به قال رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام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 قال إسماعيل بن إسحاق في كتابي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حصير بن علي وهو عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز أما بعض فإن أناس من الناس قد انتمسوا الدنيا بعمل الآخرة وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاةهم على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك كتاب هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عام ويدعو ما سوى ذلك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 وقالت تعالى قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة أو كان الوقف عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني فالقولان متلازمان فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله دعوة إلى الله فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وهو على بصيرة وهو من أتباعه ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بطيرة ولا هو من أتباعه فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من النار وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من الله حفظ لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية ودعا لمن دلغ عنه ولو حديثا وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ اتهام إلى نهور العدو لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورث الأنبياء وخلفاؤهم في أهمهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه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 سمعت خالد بن معداد يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة ادركته شفاعتي يوم القيامه وقال ابو موسى المديني رواه عن بقيه غير واحد ويزيد بن عبد ربه ويزيد بن عبد ربه كانا بهمس قرب كنيسه جرجس فنسب اليها فصل الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب الذنب إذا أراد أن يكثر عنه قال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن البزار حدثنا شفابة حدثنا مغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن أنصر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن الصلاة علي كثارة لكم فمن صلى علي صلى الله عليه عشر وقال ابن أبي عاصم في كتابه حدثنا محمد بن إشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا الفضل بن عطائل عن الفضل بن شعيب عن أبي منظور عن أبي معاذ عن أبي كاهل قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا كاهل من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حبا وشوقا الي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر حدثنا إسماعيل بن زيد قال حدثنا الحسين بن حفص حدثنا إبراهيم بن طهبان عن ليث بن أبي سليم عن نافع بن كعب المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن ليث عن كعب عن أبي هريرة فهذا فيه الإخبار بأن الصلاة زكاة للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والزكاة تتضمن النماء والبركة والطهارة والذي قبله فيه أنها كفارة وهي تتضمن محو الذنب فتضمن الحديثان أن في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحصل طهارة النفس من ردائلها ويثبت لها النماء والزيادة في كمالاتها وفضائلها وإلى هذين الأمرين يرجع كمال النفس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 عن جابر بن سام رثا عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل, إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله ما اقرب الاعمال الى الله عز وجل قال صدق الحديث واذاول ماله قلت يا رسول الله زدنا قال صلاه الليل وصوم الهاجر قلت يا رسول الله زدنا قال كثره الذكر والصلاه على تن علي تنفي الفقر قلت يا رسول الله زدنا قال من أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف والعليل وذا الحاجة فصل الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند خطوة الرجل المرأة في النكاح قالت اسماعيل ابن أبي زياد عن جويبر عن البحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما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 ورواه الترمذي عن همادي بن مسعار حدثنا زياد بن رضيع حدثنا حضرمي مولا حدثنا حضرمي مولا آل الجروض عن نافع لأن رجلا إلى جنبي بن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال بن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال.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 الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الربو قال أبو شيخ في كتابه حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب حدثنا يسعق بن أبي إسرائيل حدثنا محمد بن جابر عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرأ أحدكم من قهوره فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ثم ليصلي علي إذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة هذا حديث مشهور له طرق عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعقبة بعامل وثبان وأنس ليس بشيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الجواية وقال ابن أبي عاصم في كتابه حدثنا دوحيم حدثنا ابن أبي فديك حدثنا عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده يرفعه لا وضوء من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المهيم لا يعتج به وقد تقدم الحديث تصل.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 عبد الله بن سفيان عن عقبة ابن أبي عائشة المدني عن أبي تالي بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الطيف رضي الله عليه وسلم صلى علي مئة صلاة مئة صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم قبل الله له مئة حاجة عجل له منها ثلاثين حاجة وأخرده سلعين وفي المغرب مثل ذلك قالوا وكيف الصلاة عليك يا رسول الله قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه حتى تعد مئه مره فقال إبراهيم بن الميل حدثنا إسماعيل ابن خديج ابن معاوية عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة علي بن أسخد رضي الله عنه قال إذا أردت أن تسأل الله حدثا فبدأ بالملحة والتحميد والثناء على الله عز وجل بما هو آله ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد اين ذلك احرى ان تصيب حاجتك وقال الطبراني حدثنا سالف موسى حدثنا زريق بن حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا فائده او الورقاء حدثنا عبد الله بن ابي اوفا قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان له الى الله عز وجل حاجه فليتوضا وليحسن وضوءه وليركع ركعتين وليثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول لا إله إلا الله الحريم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب العرص الكريم والحمد لله رب العالمين أسألك بموجبات رحمتك وعزائي المغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل دمب لا تدع لي همّا إلا فرجته ولا تدع لي دمّا إلا غفرته ولا حاجة هي لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وقال ابن منده الحافظ حدثنا عبد الصند العاصمي أخبرنا إبراهيم أحمد المستفلي حدثنا محمد بن درستوي حدثنا بن أمتوي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عباس بن بكار حدثنا أبو بكر بن الهدالي حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلى كل يوم مئة مرة قضى الله له مئة حاجة سبعين منها لآخرته وثلاثين منها لدنياه قال الحافظ أبو موسى هذا حديث حسن قلت قد تقدم حديث فضالة بن عبيد وأوي بن كعب في ذ فصل الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه الصلاة الله الصلاة عليه وسلم عند طنين الأذن ذكره أبو موسى وغيره قال ابن أبي عاصم في كتابه حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حبان بن عديل قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن أبي رافع عن أخيه عبد الله عن أبي عن أده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طنت أدر أحدكم فليصلي علي وليقل ذكر الله بخير من ذكرني ورواه معمر بن محمد بن عبد الله لأبي رافع عن أبيه عن رده لم يذكر عبد الله في الإثناء وفي رواية ذكر الله من ذكرني بخير فصل الموطن الخامس والثلاثون من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقيد الصلوات ذكره الحاتب أبو موسى وغيره ولم يذكره بذلك سوى حكاية ذكرها أبو موسى المدني من طريق عبد الغني بن سعيد قال سمعت إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل المحاسب قال أخبرني أبو بكر محمد بن عماد قال كنت عند أبي بكر ابني مجاهد فجاء الشبلي فقام إليه أو بكر بن مجاهد فعانقه وقبل بين عائليه فقلت له يا سيدي تفعل هذا بالشبلي وأنت وجميع من بغداد من ببغداد يتصورون أنه مذنون فقال لي فعلت به كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به وذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقد أغبل الشبلي فقام إليه وقبل بين عائليه فقلت يا رسول الله تفعل هذا بالشبلي فقال هذا يقرأ بعد صلاةه لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها ويطبعها بالصلاه علي وفي رواية أنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ خلفها لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السوره ويقول ثلاث مرات صلى الله عليك يا محمد قال فلما دخل الشبني سألته عما يركب بعد الصلاة فذكر مثله فصل الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة وقد اغتري في هذه المسألة تستحبها الشافعي رحمه الله قال والتسمية على الذبيحة بسم الله فإن بعد ذلك شيئا من ذكر الله تعالى الزيارة خير ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على رسول الله بل أحبه إله الله بل أحبه له وأحب له أن يؤثر الصلاة عليه على كل الحالات لأن ذكر الله والصلاة عليه إيمان بالله وعبادة الله يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف إن أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه فوجده عبد الرحمن ساجدا فوقف ينتظره فأطال ثم رفع فقال عبد الرحمن لقد خشيت أن يكون الله قوى بروحك في زجودك فقال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 وعلله بأن قال لأن فيه إيهام الإهلال غير الله تعالى واختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كرهها القاضي وأصحابه وذكر الكراهة أبو الخطاب في رؤوس المسائل وقال ابن شاقلة تستحب كقول الشافعي واحتج من كرهها بأن قال وهو أبو محمد الخلال بإثنانه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موطنان حظني فيهما عند العطاس والذبح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 فصل الموت الثامن والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بدل الصدقة لمن لم يكن له مال فترجو الصلاة عليه عن الصدقته المعصر قال ابن وهب عن عمر بن الحارث عن دراج أبي السمح على أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإلا له زكاة فواه عنه من وهارون من معروف فصل الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الثلاثة عليه صلى الله عليه وسلم عند النوم قال أبو الشيخ في كتابه أخبرنا إتحاق من إسماعيل الرمدي حدثنا آده من أبي الياس حدثنا محمد بن نشر حدثنا محمد بن عامر قال قال أبو قرصافة سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أوى إلى فراشه ثم قرأ فبارك الذي بيده الذي بيده الملك ثم قال اللهم رب الهلي والحرم ورب البلد الحرام ورب خطني والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان بلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية وسلام أربع مرات وكل الله تعالى بها الملكين حتى يأتيا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد إن فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله فيقول على فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته قال حاغظة موسى نشر والد محمد بفتح النون قلت وأبو قرصاته ذكره من عبد البر في كتاب الصحابة وقال اسمه جندرة من بني كنانة له صحبة في فلسطين وقيل كان يسكن تهامه ولكن محمد من هذا هو المدني قال فيه الأزدي متروك الحديث مجهول قلت علة الحديث أنه معروف من قول أبي جعفر الباقر وهذا أشبه والله اعلم فصل الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند كل كلام خير ذي بال فإنه يبتدئ بحمد الله والثناء عليه ثم في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر كلامه بعد ذلك أما ابتداؤه بالحمد فلما في في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنن أبي داود من حديث أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذب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 فانه يستحب أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل بن إسحاق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام بن الدستوعي حدثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقبة أن ابن مسعود وابا موسى وحديث تخرج عليهم الوليد بن عقبه قبل العيد يوما فقال لهم إن هذا العيد قد زنى فكيف التكبير فيه قال عبد الله تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك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 وفي تكبيرات العيد الزوائد ثلاثة ثلاثة وهو مذهب أبي حنيفة وفيه حمد الله والصلاة على رسوله بين التكبيرات وهو مذهب الشافعي وأحمد فأخذ أبو حنيفة به في عرض التكبيرات والمولات بين القراءتين وأخذ به أحمد والشافعي في انتعباب الذكر بين التكبيرات وأبو حنيفة ومالك يستحبان سرد التكبيرات من غير ذكر بينهما ومالك لم يأخذ به في هذا ولا في هذا والله سبحانه وتعالى أعلم ينتهي ونا مجلسنا هذا، على خير بيد الله نلقاكم في مجلس آخر، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيديك إلى الجنة.